طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك والتائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك والياخذ حذرهم واسلحتهم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 فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ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 119. وليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما